بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت العزيزة تفضلي حضرة فضلي حضرة فضلي حضرة فضلي حضرة فضلي حضرة فضلي هذا مطالبتي <تصفيق> وأدعو الله أن اكون موفقت في هذا الامر الله ان <تصفيق> هذا الامر الله ان اكون هذا الامر الله ان هذا الامر ان تحياتي لحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر خلق خاتم المرسرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طيب السلام الرحيم ده إن شاء الله السارة الصوتي بخصوص إزاي نعم القناة على يوتيوب بكل بساطة هنجيب يوتيوب من أي مصفح سواء كان من او كروم او أي مصفح شغل عندي عجاز انا اعمل له اختصار عدن سكتور يوتيوب 20 من 22 يوتيوب بس سرعة القراءة 80 تاب انتر موزيلان فيار فوكس مشغول موزيلان فيار فوكس يوتيوب مستندر سرعة القراءة 90 تاب كده فتح معي يوتيوب الصفحة العادية اللي فيها السرش وكل الكلام ده هم نتحرك تاب تاب تخطي ارتباطات التنقل تاب ثاني الدليل تاب صفحة يوتيوب الرئيسية for example تاب تسجيل الدخول هنضغط انتر او مسافه يبقى البريد الالكتروني او الهاتف باكمله القائ خان <تصفيق> حلو جدا طلع من البريد الالكتروني تشغيل كاب لوك او الهاتف بالبريد اهو هاعمله بيست لزق العناصر المحدده من الحافظه ادخال خاطئ تاب هل نسيت البريد الالكتروني تاب أفتالي. التالي التالي خالد ادخل كلمه المرور محمي خالد ادخل كلمة المرور محمي طيب انا طبعا ظاهر كلمات المرور ان نمط تشغيل نمط نمط اتحرك تاب <نصفت> تاب اه ايه التالي تاب واحد بس هيقول التالي انت تنبيهات اريد ان تنبيهات اريد ان يوتيوب موزي لا يوتيوب موزي لا فايرفوكس يوتيوب مستند مشغول بحث خادم قابل لنسخ الصفحه النسخه فيها اضافات يعني دلوقتي يعتبر فاتح بالجميل فاتح بالجميل هتحرك تاب بحث. تاب تحميل ادور على زر التحميل يعني مجرد ما اليوتيوب بعد تسجيل جيميل ادور على زر تحميل طيب انتر او مسافه يوتيوب مستني تنبيه تحميل باسم المستوى الثاني اتحرك تاب بقى ايه اسم قناه اسم القناه الاسم الاول والاسم الثاني يعني زي مثلا احنا اسم العائله باكمال دلقائي. محدد اسم الاسم الاول باكمال تلقائي امسح الاسم الاول, الأول مثلا ايه عربيه م م د محمد اتحرك تاب محمد اسم العائله مثلا مثلا محمود م و كده اسم القناه محمد محمود اتحرك تاب حمود شروط الخدمه تي في يوتيوب تاب. تاب. مزيد من المعلومات تاب. مزيد من المعلومات استخدام اسم الغاء تاب. إنشاء, قناة. انشاء قناه يعني مجرد ما افتح اليوتيوب هعمل تسجيل دخول تمام هنفتحي نفس الصفحه هتحرك لغايه تحميل مجرد من هقدر تحميل هيجيب لي مربعين فاضيين او فيهن اسماء او حروف انجليزي همسح الاولاني الثاني واكتب الاسم الاول في الاول والاسم الثاني في ثاني باك اتحرك لغاية انشاء قناه انتر مسافه مسافه انتظر تحميل مستند مشغول في خطي بطاقه التنقل تاكد افتح لي صفحه ممكن بس نعرف اللي فيها زر خطي كنترول هوم انزل على صفحه فور اكزامبل تحميل زر قائمه قائمتي زر قائمه قائمه فرعيه صوره الملف الشخصي زر بحث تحليل بحث خادم انزل على الملف تحديد ملفات انزل على الملفات لتحميلها الله تصفح الملفات لتعميلها مع ذلك ان القناه تمام؟ يعني تم إنشاؤها القناة الحمد لله اتنشأت طب انبص لسه على باقي الصباحة برضو تحديد ملفاتي لتحميلها أو سحب وأفلات ملفات خارن زرقاء مغلق قائمة فرعية الخصوصية عامة وغير مدرجة خاصة مجدول آه لحظة بقى هل تريد زيادة هل تريد تحميل مقاطع فيديو أطول من 15 دقيقة تمام هل تريد تحميل فيديو أطول من 15 دقيقة لأن أساساً اللي احنا عارفينه المعتاد إن ريوتوب في ب بتحلك رفع ملفات اخر حاجة او المدة القصة بتاعتها 15 دقيقة طيب ازاي اخليه اكتر من 15 دقيقة كويس زيادة الحد هل تريد تحميل مقاطع فيديو اطول من 15 دقيقة زيادة الحد عند ارسال مقاطع فيديو الى فانك بذلك تقرب الموافقة على جنود الخدمة وارشادات المنتجة يرجي التأكد من عدم انتهاك حقوق الطبع والنشر او حقوق الخصوصية التابعة لمستخدمين اخرين مزيد من المعلومات طيب دي كلها بيانات عاديه ارشادات حول التحميل دي برده بيانات عاديه تحديث الفلا ليواصلحيه تحميلات من الجوال استيراد مقاطع فيديو استيراد مقاطع الفيديو من صور جوجل زر استيراد مقاطع فيديو من صور Google. البث المباشر ليف داشبورد خادم اعدادات قناتي للبث المحتوى مباشره الخطوات الاولى انشاء مقاطع فيديو خادم عرض شرائح للصور زر انشاء عرض شرائح خادم محرر الفيديو استخدام محرر فيديو يوتيوب صفحه يوتيوب زر لغتي الاعدادات منطقة المحتوى مست زر وضع التطبيق سجل المشاهدات كده خرجت نرجع بقى ثاني كنترول هوم عشان نشوف موضوع ايه عشان نشوف موضوع ان احنا نخليه يرفع فيديوهات اكثر من 15 دقيقه بالخطئه بطاقه التنقل كنترول للصفحه بتاع التحميل زر التحميل خالد زر تصنيف التحديد زر صفحه الملف تحديث او خالد هل تريد زياده الحد الخصوصيه اه هل تريد تحميل مقاطع فيديو اطول من 15 دقيقه انضغط على زياده الحد زياده الحجم او الحد انتر اتحققت من ملكيه الحساب يوتيوب مستخدم مشغول الله التحقق من ملكيه حساب يوتيوب هنضغط تاب صفحة يوتيوب او تاب تحميل تاب سفل قائمه قائمه ملف الملف الشخصي للحساب مزيد من المعلومات بص الغلقه ظل البلد تاب كيف ترغب في تلقي رمز التحقق تجميع قائمه عبر رساله صوتيه تلقائيه المحدد 1 من 2 ده ما نصحش بيه انها تبقى سريع خالص مش هنعرف تاخدين الرقم اتحرك سهم لتحت عبر رساله نصيه محدد 2 من 2 عبر رساله نصية اتحرك تاب في اسفل الصفحه تاب. ما هو رقم هاتفك باكمله تلقائي بس كده هنا اكتب الرقم بتاعي هنا مجرد ما هكتبه هتجيني رساله ما بقى بعد ربع ساعه او تلت ساعه عشان عندي الصراحه في بريد قوي يعني هتجي رساله هيقول لي الكود ده او الرقم ده هو الخاص بتفعيل قناتك على يوتيوب او بملكيه حسابك على يوتيوب باخد الرقم اللي فيها او الرقم اللي في الرساله طبعا انا بعد ما اعمل بعد ما اكتب الرقم واعمل ارسال بيجيني مربع بيقول لي اكتب الرمز الذي وصلك اريك بالمعنى كده يعني بتكتب رقم هنا كده خلاص بقى متاح لي اني ارفع ملفات ساعه ساعتين يوم يومين سنه سنتين براحتي خالص تمام صفحه اليوتيوب نرجع من ده يوتيوب مستندى مشغول httpswww.youtube في برده حاجتين عايزين نول عليها ويروح لغايه ايه لحظه بس عشان أحمل. تحميل تطبيقات الاشعارات صوره الملف اراسم أش... تعبيري لحظة بس الادليل صفحه 20 بحث, بحث تحميل تطبيقات تحميل رائعه تحميل انت تحميل يوتيوب مستند عند ارسال مقاطع فيديو الى يوتيوب فانك بتزيد خطا كنترول هوم عشان ابقى في اول الصفحه اتحرك بقى بالاسف في الادليل صفحه تحميل زي قائمه زي قائمه زر قائمه زر قائمه, زر قائمة. فرعية ليس هناك اي اشعارات غير مقروءه هنا بقى لو عندي اشعارات هيقول لي لديك خمس اشعارات ست اشعارات سبع اشعارات اشارت عن واحد عمل كومنت على فيديو انا شو? او واحد في قناة انا مشترك فيها رفع فيديو. يعني في قناة مشترك فيها رفعت فيديو. هيقول لي تم رفع ملف من, من القناة كزا او خاص في كزا. لو حد علق على فيديو بتاعها يقول لي تم تعليق على الفيديو الخاص بك من فلان فلان. تمام? طيب؟, طيب بعد كده. زر قائمة قائمة فرعية صورة الملف الشخصي للحساب. دي بقى في نحنا اضيف صورة للملف ان انا اغير اسم القناة ان انا اعمل في اي حاجة في الجيميل. يعني حاجة خاصة بعديدات جميل. طيب تحرك السهم تاني. زر بحث. بحث ده معروف طبعا. تحديل بحث خارن. ده المربع البحث اللي هو البعده. اعمل سكيب عشان اخرج منه. طيب تاب تاني. اه عفوان السهم تاني. خارن زرت صفح الملفاتي لتحميلها. طيب لو ضغطنا هنا هيحصل ايه? هيحصل كده. رفع الملفات محاورة. فال نيم. فال نيم. صندوق خيارتي مغلقة. أو. شاشة اوبن العادية جدا. هنتحرك شفتي تاب مرتين. كده انا عندي. روحت روح اردو DVD RW drive no what Quran Al Karim 684اردو قائمه 9 المصحف المرق الشيخ ياسر سلامه 7171اردو قائمه 114 mp3 114, 114 اخذ ده اتحرك التاب لوارد file افتح بس مش هيرفع ملف مش هيفهم بثري لان الملف ده mp3 احنا طبعا عارفين يوتيوب بيرفع ملفات الفيديو فبالتالي لازم نستخدم برنامج يو او فيديو باد فيديو اديتور والاتنين الحمد لله سهلين جدا الحمد لله بحيث ندمج اي صورة مع مقطع الصوت ده بحيث نعرف نرفعه على يوتيوب طيب نقفل النافذه دي تحميل موزيلا فايرفوكس تمام بعد تعمل فيه ايه بقى زرقاء قائمه مغلقه قائمه فرعيه الخصوصيه عام عام الخصوصيه طيب نفتحها كده موجود مفتوحه الخصوصيه قائمة قائمه فرعيه فيها ايه ندوس بس كنترول عفوا انسرط سبيس عشان نخرج من الوضع ده نتحرك بقى بالاسهم المساعده توب اقتراح عام حام. بعدها او سحب وافلات ملف خارن زر تحوي المضغوط مفتوحة قائمة فرعية عام زيادة الحد بلود الخدمة وارشادات الخصوصية عام زر تحوي المضغوط مفتوحة قائمة فرعية مغلقة لم يتم ضغطه مضغوط مفتوحة طائمة في عام وفي خاص معنى زلك ايه لو عملنا خاص محدش هيعرف يوصل للقناة بتاعتي او المحتويات تاعتها لو عملنا عام كده خلاص اي حد هيبحث هيعمل السرش على اليوتيوب هيكتب اي حاجة او اي اسم ملف ان نرفعه هيظهر عنده. وعلى فكرة الاحكاية دي بتظهر على لما نرفع اي ملف. لما نرفع اي ملف بقول لي انت عايزه ايه? خاص ولا عام ولا غير مدرج. لو غير مدرج كده محدث هيشوفه خارص. خاص محدث هيشوف غير المعنى الرابط بس. عام كل الناس ممكن تعمل السرش وتشوفه. تمام? ايه تاني في الانات هنا? الف و... هل تريد تحميل مقاطع فيديو اطول من 5 ده طبعا احنا تطرقنا اليه زياده الحجم لو زياده الحجم عند ارسال مقاطع فيديو قبول دي برود الخدمه وارشادات يرجى تأكد من عدم انتهاك حقوقك مزيد من المعلومات ارشادات حول تحميل تحرير الفلل واصلاحها تحميلات من الجوال استيراد مقاطع فيديو استيراد مقاطع استيراد مقاطع فيديو من صور جدا. البث المباشر ده طبعا خطوات البث المباشر على توب. انشاء عرض شرائح تمام كده على ما اعتقد ان شاء الله يعني اكون ان اكون موفقت في الموضوع ده. نقيت بس عالسريع. كل اللي احنا هنعمله. <تصفيق> هنجيب حساب جميل. هنفتح يوتيوب من اي متصفح. هنحرك بالتاب هنلاقي حاجة اسمها تسجيل الدخول. تسجيل الدخول. تمام? بعد تسجيل الدخول هندخل البريد الالكتروني. وبعد كده البس ورود كلمة المرور. هتفتح معنا القناة عادي. عمارة صح هيفتح معنا اليوتيوب. بس. اهم حاجة اهم حاجة اهم من كل ده ان الجيميل ما يكونش عليه قناة لان لا يمكن نعمل اتنين قناة على الجيميل واحد. تمام? فنتحرك لغاية بعد نفتح الحساب طبعا قلنا هنتحرك لغاية تحميل هيفتح لمربعين الاولاني هيكون مكتوب في اسم او معنا صح اسم الحساب اللي انا عامل على الجيميل يا مسلا حشي الربيع او كزا كزا كذا أو كذا كزا هلنمسح الاسم الاول وهنكتب الاسم الاول بتاعنا احنا. اسم قلنا محمد محمود محمود علي كذا كذا كذا تمام بعد كده هنعمل هنتحرك بالتاب لغايه انشاء قناه انشاء قناه هيفتح معانا الصفحه اللي احنا فيها حاليا دلوقتي دي اول حاجه قبل ما نرفع اي فيديو او قبل او قبل ما نرفع اي ملف هن... هنعمل اللي هي اتفاقيه الترخيص او معنى صح حقوق الملكية اللي هي بتخلينا وبتسمح لنا انه هنرفع فيديوهات اكتر من 15 دقيقة تمام بعد كده هندخل هنتحرك بالاسم هلاقي حاجة اسمها الخصوصية او اللي هي مزيد من الاجراءات هنخليها عام عشان بس المحتوى يبقى معروض للناس كلها بعد كده كيفية تحميق الفيديو زي ما قلنا هنلاقي حاجة اسمها بس لو ضغطنا مثلا ايه في خليفة ليس هناك ايه اشعارات غير مقروعة صورة الملف الشخصي للحساب بحفظير بيخفيها تصفح الملفات لتحميلها هذه تصفح الملفات لتحميلها هنضغط عليه هنضغط عليه هي قبلها الصفحه او ما صح الشاشه اوبن العاديه جدا هنضغط شفتها مرتين هنتحرك بالاسهم او داكس سبيس لغايه ما لقينا نفسنا واقفين على الدي بي سي او الكمبيوتر هنختار الملف اللي احنا عايزينه بس بشرط ان يكون فيديو سواء ام بي 4 او اف وده يفضل يفضل ان يكون FLV لنهي دي للصيغة اللي بتدعمها يوتيوب. تمام? وهننتظر لغاية ما يترفع ملف. مجرد ما يترفع ملف. هيظهر لنا مربع التحرير. اول حاجة الوصف. وصف الفيديو. انا مسلا ده شرح تقنية. فانا ما اضع الرابط اللي انا شرحت عليه. او مسلا رابط برنامج او مقدمة او اي حاجة. هكتبي الوصف. تمام? بعد كده هلا ابقى يكون بوكش لهو بقى عام وخاص وغير مدرج. طبعًا. بعد كده هلاقي اللينك. هيقول لي هذا الفيديو هيكون متاح على هذا اللينك. هذا الفيديو هيكون, ممكن... هيكون متاح على هذا اللينك. هنعمل كوبي للينك سواء بالأبليكيشن او باي طريقة. يعني ممكن نقف عليه نعمل نسخ او كوبي. كده يعتبر رابط الملف معنا. ننتظر لغاية ما يتم التحميل. ونوافق على اي سالة كده ان شاء الله يعتبر الملف, الملف تحمل. معروض على قناتنا اي حد يعمل سيرش يعرف يوصل له طيب في حاجه بس عايزين ندخل فيها حاجه اخيره اللي هي خطي. ايه البوت صفحه التحميل تحميل تخزين تحديد ملف او سحب و ارفع يوتيوب لو كده صفحه يوتيوب الرئيسيه بحث زر الإشعارات زر قائمة قائمة فرعية صورة الملف رسم زر قائمة قائمة فرعية صورة الملف الشخصي للحساب صورة الملف الشخصي أعزنا ندخل فيها نشوفها إيه Enter محمد محمود <تصفيق> قناتي مبدعي المحتوى تبديل. الله قال إيه محمد محمود ده اسم القناة اللي احنا عملنا دلوقتي نتحرك بالسه <تصفيق> ده البريد إلكتروني الجميل تحرك بالسه قناتي قناتي أهي تحرك بالسه <تصفيق> استوديو مبدعي استديو مبدئ المحتوى تحرك للسهم تبديل الحساب تبديل الحساب لو انا عايز ابدل الجيميل ده يعني القناه شغاله بنفس الاسم لكن هحط لها الجيميل الثاني وهلغي الجيميل ده طيب تحرك سهم ثاني خروج خروج ان انا اخرج من الايميل ده او من الجيميل ده او معنى صح ميوتيوب بصفحه عامه يعني هيبقى صح مفتوحه لكن مش هيبقى في اي حساب ولا قناه ولا اي حاجه طيب سهم ثاني مظهر الالوان الداكنه متوقف عن التشغيل دعم النسفي التاثيرات البصريه سهم ثاني الاعدادات الاعدادات طيب سهم ثاني مساعده مساعده ارسال تعليقات ارسال تعليقات باللغه العربيه اللغه طيب نرجع بقى الايه للاعدادات ارسال مساعده الاعدادات فيها ايه نفتحها موزيلا فايرفوكس مجهول مجهول موزيلا فايرفوكس موزيلا فايرفوكس مستند زر الخط الارتباطات اتحرك بالاسهم الصفحه زر البحث تحليل خارج اعداد نظره عامه نظره الحسابات المرتبطه الحسابات المرتبطه الخصوصية الخصوصيه اشعارات اشعارات تشغيل تشغيل اجهزه التلفزيون المتصله دائما نشيل نظره على مفصل معلومات الحساب معلومات الحساب الاسم رسم تعبيدي محمد محمود ده اسم القناه بتاعتي لا عايز اغيره ممكن اغيره من هنا بعد كده بالانتقال الى صفحه المستخدم التابعه لي محمد محمود لو ضغطت هنا هيوديني على الجيميل بتاعي طيب تحرك تاني صح على جوجل اهو التعديل ده هيعدلي اسم التعديل ده هيعدلي الاسم طيب او ممكن من هنا برضو اضيف صوره طيب سامع تاني سلام 2225 ميل كوم الجيميل بتاعي بحرك تاني اعدادات متقدمه نوع الحساب قياسيه قياسي تمام بحرك تاني معلومات حول اعدادات الحساب اعرف اعدادات حسابك او تغييرها ستتم اعاده توجيهك الى صفحه حساب جوجل ميزات اضافيه عرض الميزات الاضافيه انشاء قناه جديده انشاء قناه جديده بس لو عملت هنا او لو ضغطت انتر هيقفل الجيميل ده ويطلب مني ان ادخل جيميل تاني لنظام وضحت لحضرتك منفعش اثنين قناة على جميل واحد طيب تسعى ثاني صفحة يوتيوب <ساهمي> زر اللغة العربية كده خلاص طيب نان باكس بيس حسن بس نشون بايت ال بايت الاعدادات زر تطبيقات زر تطبيقات زر قائمة رسم تعبيري background image زر قائمة قائمة فرعيات صورة الملف الشخصي للحساب وهي الدفع محمد محمود سيد آمد 2225 استوديو تبديل الحساب خروج تبديل استوديو قناتي شوف قناتي فيها ايه يوتيوب مزيلا فييروكس مجهول مجهول اتحرك بسهم لحظه تسخ لي حمل زر الدليل تمام كده فاتح صفحه يوتيوب فور اكزامبل بوي زر بحث زر تطبيق زر على زر تعديل صور زر تعديل رمز القناه بصي اول حاجه ايه زر تعديل صوره القناه تعديل صوره القناه ان دي فيها صوره طيب ثاني زر تعديل رمز القناه ما جربتوش يعني طيب تاني اف جي تعديل للتنسيق تعديل التنسيق, التنسيق برده ما جربتوش الاستوديو مبدع المحتوى ده بقى لو دخلنا ممكن نحذف فيديوهات من الفيديوهات بتاعتنا ممكن نحدد فيديوهات نعمل قائمه تشغيل كل ده من الاستوديو مبدع المحتوى زل تعديل الاستوديو مبدع المحتوى ساهم تاني صحيح في محدد الصفحه الرئيسيه دي بقى تبويبات لا تتضمن هذه القناه اي محتوى لا تضمن هذه القناة أي محتوى ما بفعل لأن أساساً لسا أنا نشئها ما فيش رفع عليها أي فيديو طيب تاني الصفحة الرئيسية المحتويات الاشتراكات المحتويات الرائجة المكتبة سجل المشاهدة المكتبة المكتبة هلأ فيها كل ملفات ذاعتي كل ملفاتنا رفعتها طيب تاني سجل مشاهدتي الاشتراكات شائعة كده خلص دخل معاه في المحتويات الشائعة طيب في حاجة تانية برضا ممكن تخل فيها اللي هي... صندوق خير. زر بحث زر تحميل زر تطبيقات،, زر زر تطبيقات يوتيوب تطبيقات يوتيوب ايه الكلام ده انتر يوتيوب تي في يوتيوب جيمنج يوتيوب للموسيقى يوتيوب للاطفال اكاديميه منشئ المحتوى يوتيوب جيمنج يوتيوب. يوتيوب للموسيقى دي حاجات يعني صراحه ده في الابديت الاخير للموقع يوتيوب ما كانش ممكن ده بكده اكاديميه منشئ المحتوى يوتيوب للفنانين يوتيوب للفنانين يوتيوب لف... اكاديميه يوتيوب سياسه الامن البنود المحتوى المشفر الان مش في عندنا حاجة مش هيفيدنا باي حاجه نزل كده يا سي <تصفيق> يا رب اكن موفقت في الشرح ويعني توصيل المعلومه وان تحت امر حضرتك في اي وقت باذن الله ان شاء الله تحياتي لحضرتك كان معاك اخوك بشير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته